وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في مادة التفسير وكنا نتحدث في الجزء الاخير من القرآن الكريم جزء عمه وقصار السور وترجى بين اخواني البعض اخواني لكم قال انه سورة الفاتحة من اهم السور الواجبة علينا معرفة ما فيها من الأحكام والأوامر والإرشادات والنصائح الربانية وأن هذا فعلا سؤال وجيه وقول بليغ، والموضوع في الدرس يكون موضوع مهم وقال على أقل تقدير أن يكون في الشهر مرة أن تعيد لنا تفسير سورة الفاتحة لنكون على بال ولا ننسى فأجبت بسؤال الأخ وفي هذه الأمسية المباركة يكون موضوع درسنا تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المتان وغير الله من الأسماء.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه السورة المباركة تسمى سورة الفاتحة لأن الله تبارك وتعالى فتح كتابه بهذه السورة فاتحة الكتاب وكذلك تسمى أم القرآن لأن هذه السورة بالمقدمة كالأم وبقية السور من خلفها أم القرآن وتسمى أيضا سبع المتاني لأنها سبع آيات وكذلك تسمى سورة الكافية لأنها تكفي عن غيرها من القرآن مثلا إذا كان الإنسان لا يحفظ من القرآن الكريم إلا سورة الفاتحة وصلى أي صلاة فرض أو نفل وقرأ سورة الفاتحة فلا استكفي وأما إذا كان لا تحفظ سورة الفاتحة لو قرأ ثلاثين جزءا كلها إلا سورة الفاتحة فالصلاة غير مقبولة لأن سورة الفاتحة هي أم القرآن هي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو قرأ القرآن كله ولكن ما قرأ الفاتحة الصلاة غير صحيحة وإذا قرأ الفاتحة ولم يقرأ معها شيء آخر خلاص الصلاة مقبولة فلذلك تسمى سورة الكافية وهي تكفي عن غيرها وغيرها من القرآن لا تكفي عنها وكذلك سورة الشافية لأنها شفاء بإذن الله تعالى كانت ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مع نفر من السحابة في معمورية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ناحية ما من البلدان وفي حعاء عودتهم بعد انتهاء المهمة وفي الطريق اصروهم الاعداء اي غير المسلمين وصكوهم وحبسوهم قالوا هؤلاء من المسلمين ومن العرب عبسوهم وحصروهم عندهم وفي تلك الليلة ولد أميرهم أمير هؤلاء الكفار الأعداء ولده لدغ لدغته عقربة وبحثوا عن العلاج من دل لدغ هذا ولم يجدوه فقال أحد وسرائه هؤلاء العرب الذي أنت أمرتهم بحصرهم وحبسهم أمس ربما هذا كان بسببهم هذه اللدغة بسببهم إنك ظلمتهم فالأولى إنك ترسل إليهم وتطلب وحال عندهم من ذلك شفاء في هذا علاج لهذه اللدغة قال الأمير طيب وبعث بنفر من عنده إلى أبي سعيد الخدري ونفر معه محبوسين قالوا لهم إنا ولد أميرنا ندر فنغته أقربا وهل عندكم له علاج قال أبو سعيد رضي الله عنه نعم عندنا له علاج وأخذوهم وجابوهم عند الأمير قال عندكم لهذه اللبع علاج قال نعم عندنا له علاج قال طيب عالجوه قال هو بلاش هو بلاش لابد هناك مقابل قال طيب ما هو المقابل قال ثلاثون رأس من الغنم ثلاثون رأس من الغنم طليان. قال طيب ثلاثون رأس وبدأ أبو سعيد الخضيري رضي الله عنه يقرأ سورة الفاتحة ولا يزيد عليها شيئا يقرأ سورة الفاتحة يكفي ويقرأ سورة الفاتحة ويتكلم في موضوع اللذة ويجعل أسبوع هذا إلا أن ورد بريك وقام نشيط ما في شيء واعطوه ثلاثين رأس من التريان وفكوه من الحصار وأسرفوا سراحهم قالوا روحهم خلاص محررين وغير أبو سعيد الخضر الذين كانوا معه من رفاقه جادلوه في هذا كيف تأخذ ثلاثين رأس من الثليان هذا هل هذا حلال أو هذا حرام قال ما في شيء هذا حلال قال لا نحن لا نأخذ من هذه الثلاثين شيء لأن أبو سعيد الخضي أراد الثلاثين هذا يقسم بين النفر الذين هم معه يقسمون بسوية قالوا لا نحن لا نأخذ من هذا شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا جائز أم لا هل هذا حلال لنا أم لا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبروا فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وما يدري أنها الرقية وما يدريك يا أبو سعيد أنها الرقية أي سورة الفاتحة الرقية كفاء هذا المرات ثم قال بشأن ثلاثين الرأس من التليان قال واضربوا لي سهما معكم واضربوا لي سهما معكم مو بس تقسمون أنتم بينكم خلاص لا قشوني أنا معكم طبعا اضربوني سهم معكم وهذا يدل على أن هذا العلاج هذا ثلاثين التليان الذي أخذ أبو سعيد مقابل قراءة هذا هذا صار حلالا صار حلالا وليس هنالك ما يجعل فيه شبهة أو حرام حلالا وكلامنا على سورة الفاتحة سورة الفاتحة شافية وسورة الرقية وسورة الكافية وسورة الفاتحة وسورة أم القرآن وسورة فاتحة الكتاب وسورة سبع المثاني ولها أسماء عدة فإذا كان لشيء عدة أسماء يدل على أن هذا الشيء هي أهمية وذو مكانة فسورة فاتحة الكتاب سورة عظيمة وقال أحد المفسرين رحمهم الله أعظم سورة في القرآن مع إنها سبع يارك ويكتبون في المصاحف في الصفحة الأولى ناحية اليمين ولكن إذا كتبوها على طريقة بقية الصفحات ما يجي في الصفحة ما يتنس في الصفحة ولكن آخذ في القرآن الكريم الآن صفحة كامرة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى بدأ هذه سورة مباركة وبدأ كتابه الكريم بالحمد الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين يحمد الله تبارك وتعالى لذاته لذاته سبحانه تعالى لذاته لذاته يحمد الحمد لله رب العالمين وقال لنا أيضا كما جاء في الأحاديث الكثيرة ومنها الأحاديث القصيرة ومنها الأحاديث النبوية إن من قال الحمد لله رب العالمين فله أجر عظيم ودرجات عالية ومن جولة ذلك جاء في الحديث القدس إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذ ولد عبد أن يميته وأمر ملك الموت أن يأخذ روحه يقبض. فإذا قبض فقال أبو الولد الذي ولده مات إذا قال الحمد لله رب العالمين إن لله وإنا إليه راجعون من الله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إذا قال هذا يقول الله تبارك وتعالى لملائكته ملك الموت وغيرهم لمساعدين يقول هل أخذتم ولد عبدي يقولون نعم يا ربنا هل أخذتم صمرة فؤاده يقولون نعم يا ربنا فيقول ماذا قال عبدي فيقولون يا ربنا أنت أعلم به فقال الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله تبارك وتعالى أبنوا لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وسموه بيت الحمد البيت الذي يمنى في الجنة بإسم هذا الإنسان ويسمى بيت الحمد لأنه لما مات ولده ولم يزد عن قوله الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إله راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ هذا بالنسبة للأحاديث الخدسية وغيرها كبيرة وبالنسبة للأحاديث النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أكلة فحمد الله عليها ومن شرب شربة فحمد الله عليها غفر له وفي رواية دخل الجنة وفي رواية رضي الله عنه وفي رواية كفر الله خطاياه الروايات كثيرة والأقوال كثيرة كلها حق كلها حق لماذا لسورة الفاتحة من هذه المزايا كلها هي سورة عظيمة في القرآن الكريم كما أن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن الكريم بسورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين وكذلك ختمها برب العالمين. قال تعالى قل أعوذ برب الناس رب الناس ورب العالمين معنى هو واحد معناه واحد قل أعوذ برب الناس رب الناس من هو هو رب العالمين هو الله تبارك وتعالى بدأ برب العالمين وختم برب الناس. ملك الناس، وقال هناك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين من هو؟ هو ملك الناس، ملك الناس من هو؟ هو مالك يوم الدين، والمعنى واحد. وقال هنا اله الناس، وقال هناك الرحمن الرحيم، الرحمن، الحمد لله الله، وهناك اله الناس الله. والمعنى متقارب إذن فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب بسم الله تبارك وتعالى وقال المفسرون رحمهم الله المفسرون كثيرون كثيرون جدا إمام المفسرين وأولهم وأول من فسر القرآن الكريم من البشر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حيث دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هنيئا لعبد الله بن عباس في هذه الدعوة النبوية الكريمة اللهم وفقه في الدين وعلمه التاويل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء يا سلام يا سلام اللهم ارزقنا من خيرك اللهم اجعلنا من اهله اللهم اجعلنا من هذه دعوة المباركة النسيب يا ذا الجلال والاكرام وكذلك كما يقولون المفسرين امام المفسرين الامام ابن كثير رحمه الله فسخ الذي جاء في باله وخياله قال وكذلك الامام القرطبي رحمه الله فسر وله تفسير وكذلك الامامين الجليلين الملقبين بالجلالين لهم تفسير والامام الزمخشري له تفسير تفسير الزمخشري وهناك تفسير كبير للامام فخر الرازي رحمه الله يسمى معالم التنزيل أو التفسير الكبير فكل هذا هو هذا الكتاب معالم التنزيل للإمام فخر الرازي ومن العلماء المعاصرين القريبين الذين تستشهدوا في سبيل الله له تفسير اسمه في ظلال القرآن سيد خطب رحمه الله له تفسير في ظلال القرآن وغير ذلك تفاسير كثير ولكن هنالك تفسير هنالك تفسير لم يفسره أحدا من البشر إذن من الذي فسره الله تبارك وتعالى هو فسره هو فسره فسرت سورة الفاتحة في الحديث القدسي يقول المولى جل وعلا إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة واسم من أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة وأنا لم أذكر هذا نسيت لأول درس سورة الصلاة لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذن لا بد من قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة سواء المصلي اماما وخلفه مأمومين او مأموما وامامه امام او منفردا لوحده يصلي سواء الصلاة كانت فريضة ام نافلة ام سنة راتبة ام غير راتبة ام تهجد في الليل او صلاة الضحة في النهار او حتى صلاة الجنازة من حيث انها سميت صلاة لا بد من قراءة سورة الفاتحة بقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج ثلاث مرات أي ناقصة غير تامة الصلاة ناقصة غير تامة لأنها لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبعض الجماعة من المسلمين يعتقدون مقلدين في ذلك التقليد أعمى تقليد الجهلة والأغبياء لمن قال إن قراءة الإمام له قراءة ولا يقرؤون الفاتحة ويسكتون وصلاتهم تعتبر ناقصة غير التامة نسأل الله السلام ونسأل الله العافية يقلدون من فياليت لو كانوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيب فياليت هم كانوا يقلدون أبا بكر الصديق أو عمر الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب الذين آملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عطوا عليها بالنواجي أي أمسك التمام ولكنهم لا يخلدون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالكلام الفارغ ولا الخلفاء الراشدين أربع أبدا إنما يخلدون من؟ الشيخ فلان والعالم فلان والسيد فلان يقول أنا حنفي أنا مالكي أنا كذا نكذا هل التقليد هذا وارد في كتاب الله؟ لا هل التقليد هذا وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هل التقليد هذا ركن من أركان الإسلام؟ أو شرط في صحة الإيمان؟ أو شرط في صحة الصلاة؟ لا كل هذا لا إخواني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا لا أقول لكم لا تقلدوا أحدا من الآئمة الأربعة لا استغفر الله وأنا لا أقول هذا لا بأس في التقليد ولكن بشرط بشرط أن يكون التقليد المسألة الذي نحن نقلد فيه موافق للكتاب والسلمة إذا كان له أصل نصاص نمسك به يوصلنا الى كتاب الله ونمسك به يوصلنا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرحبا بالتقليد واما اذا كان لا في نصف الطريق يضيعنا ونضيع يتركنا ونتركه لا والتقليد هذا لا يصح واما في موضوع قراءة الفاتحة في الصلوات الخمسة سواء خلف الامام او غير خلف الامام هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بعد ذلك إذا قال الإمام بحنيفة أو شافعي أو مالكي أو حمل أو أي واحد منهم صلاة إمامة خراءة الإمام له خراءة خلاص نمسك هذا ونترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلد هذا لا فلا تقليد له ولا صمع ولا طاعة كائنا المنكر. كان أبدا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أول، هذا أول لأنه رسول الله ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. بس. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إني خصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة سورة الفاتحة لأن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمِدَني عبدي الله أكبر يا سلام هنيء لكم أيها المسلمون هنيء لكم يا أمة التوحيد هنيء لكم يا أمة القرآن إذا قلتم الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يرد عليكم فيقول حمِدَني عبدي ألا يكفي لنا هذا فخرا واعتزازا وشرفا الله تبارك وتعالى هو الذي يجيبنا يرد علينا بلى بلى أكرم به من فخر واعتزاز وشرف الذي يرد علينا ويجيبنا هو الله إذا قلنا الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حميدني عبد لما نعد وفعلنا نحن عدد الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى قل لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أوه. فرح فرحا عظيما وسر سرورا عظيما جدا لأن الله تبارك وتعالى سماه عبد سبحان الذي أسرى بعبده ولما نزل عليه قوله تعالى ايضا في اول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله اي فرح فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الايه الله تبارك وتعالى اصطاه عبد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ونحن انشاده حقا ان نفرح ونستسر ونشكر الله ونعتز بهذا الذي الله تبارك وتعالى سمنا عبد إذا قلنا الحمد لله رب العالمين يقول تعالى حمدني عبدي إيو الله إيو الله نعم نحمدك يا ربنا ونشكرك ونهد عبيدك وبن عبيدك وبن إمائك إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي يعني الرحمن الرحيم اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله تبارك وتعالى تمجيد الله تمجيد الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي إذا قال العبد مالك يوم الدين مالك بمد الميم أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة كان يمد الميمة مالك يوم الدين إشارة إلى أنه مالك يوم الجزاء والحساب قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي مالك يوم الدين فأنه الثناء ثناء الجبيل إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لأن هذه الآية الكريمة كما قال بعض المفسرين رحمهم الله الله تبارك وتعالى أنزل بعض الآيات في كتابه العزيز لو اكتفى بهذه الآية لكانت كافية على عموم العباد من بقية القرآن الكريم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف سورة العصر قال رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه من القرآن إلا هذه السورة أي سورة العصر لكفت الناس جميعا مع أن سورة العصر أربع آيات وهذه الآية إياك نعبد وإياك نسعين آية واحدة ولكنها تكفي الناس جميعا لو ما أنزل الله إلى هذا. وهناك آية أخرى أيضاً في سورة آل عمران. لو ما أنزل الله من القرآن إلا تلك الآية آية واحدة في سورة آل عمران، لكانت كانت كافية للناس وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي سالمون من عذابه وسخطه وألم عصابه الله أكبر آية واحدة ذك في الناس وهنا إياك نعبد وإياك نستعين آية واحدة ذك في الناس لأن هذه الآية مرتبة من جملتين إياك نعبد جملة وإياك نستعين جملة ثانية إياك نعبد هذا خاص فيما يخصه الله تبارك وتعالى جميع أنواع العبادات الصلاة فيها والسكات فيها والعيش فيها والعمر فيها والصدقات فيها والصيام فيها والجهاد في سبيل الله فيها والأمر بالمعروف فيها والنهي عن المنكر فيها وغير ذلك كلها جميع الأعمال الذي يرجو صاحبه سوابه ورجاءه عند الله فهذا داخل في كلمة إياك نعبد العبادة كلها لله كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كلها داخل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة تخص الناس جميعا تخص الناس جميعا جميع أنواع المعاملات من البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتعلم والصناعات والحرفات والأعمال والأفعال أي نوع كان خياطة نجارة تجارة وظيفة وزارة أمارة عمالة أي نوع من الأعمال داخل في الياك نستعين على أن يكون هذا العمل يستعينون به بالله تبارك وتعالى لا يدخلون فيها